من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيبا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يبرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَضْرِبُ الْمَثَلَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَاكَ وإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَرْتَضِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إليه مَن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو لا كلمة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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري كذعل الساعة قريبا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها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 حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين اصِنْ لِلْقَوْمِ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ نَازِلُهُمْ كبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربان ومن يقترف حسنة نزد له فيها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 خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلط ويبشر رحمته، وهو الولي الحميد، ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داء. جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما خسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم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 جتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله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 وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى أَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الثُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنْ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 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله فَإِنْ أَعْرَضُوا ثَمَّ أُرْسِلَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إلَّا الْبَلاءَ وَإِنَّ أَذَى أَذَقُ الْإِنسَانِ مِنَ رَحْمَتِنَا فَرِحًا بِهَا وَإِن صبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي كلمه الله إلا وحيا أو من ورائح جافا أو يرسل رسولا أَوْ يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إن الله علي حكيم